طوات القيام عذابكم الله الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 يَسْأَلُونَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ ۚ ثُمَّ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةٌ ثم استخدوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميتاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فَبِمَا نَقَضُوا مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنبِيَاءَ وَقَتْلَهُمُ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل طبع الله عليها فَلَا فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 إهجروا فراط المستقيم فراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الظالمين يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق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 انَّ اللَّهَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ سبحانه, سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا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 هُوَ الَّذِي جَاءَكُمْ بِالْبُرْهَانِ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَمَنِ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا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 إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين يستفتونك قل الله نختيكم في الكلالة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 وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوفوا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 ذلكم فسقا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشاون اليوم أكملت لكم دينكم وأكممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف فَإِنَّ فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم وَمَا وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن, إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير متافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخافرين الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وإن كنتم مرضى أو على سَفَرٍ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا فَإِذَا انْمَضَّ مُصْعِدًا قَيِّمًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَهُ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين ل لله كونوا قوامين لله شهداء بالعدل ولا يجرمنكم شنئا قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا اعدلوا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 وَلَ قَجَاء قَدَ الللهَّهُ م تَاقَذَنِي إسْر إلَ وَضَعَتْناَا مِنهُ مُثْن يعَشَرنَقِيبَا وَقَالَ اللهَّهُ إِن مَعْكُم لِنْ أَقَمتُ مُسْقَلَاتَ وَآتَتُ مُزْدكاتَ وَآمَن تُم بِرُسُنِي وَزَّتُمُهُم وَقَرَبُّم الله قَرضًا حَسَنَ اللَ كَفًِّا عَنْكُم لَ كَفًِّا عَنكُم سَّئاتِكُمْ وَلَ أدَخًِاكُم جََّّة تَجريلٍ تَحهَاأَْهاب ثُمَّ كَثُرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سواء السَّبِيلُ فَبِمَا نقضهم ميثاقهم لعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحفنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنتوا حظا مما ذكروا به فنسوح الظن مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون الله, الله أكبر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 إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين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 يا قَوْمِدَقُلُ الْ الأأَربَ الْمُقَسَةَ التي كَتَبَ اللهَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّعَ أَبَبِكُمْ فَتَوْ قَلببُ خاسِرين قالوا ييا مُ سَعَّ فِيهَا قَوْمَد جَبارينَ وَإَِّ لنَّ دَقُه حتىَ يَخْرجُ مِنهَا فَإ يَخْرجُ فَإ يَخْرجُ مِنْهَا فَإِن دَافِلون قَالَ وَجُلانِ مِنَّ لَ يَقابُونَ أَن عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَدَقُلُوا عَلَيْهِ مُذَابَ فَإذاَا دَقَتُمُهُ فَإَِّكُمْ غَالِبون وَعَلَى اللَِّ فَتَوَككَّلُ إكُتُم مُؤْمِنين قالوا يا موسى ان لن ندخلها ابدا ما دام فينا فذهب انت وربك فقاتلا فذهب انت وربك إنا هاهنا قاعدون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 ام الله وكره السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم ونحمة الله الله أكبر, الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم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 إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتذنك قال إنما يتقبل الله من المتقين سقق إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسق يجي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزا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 فاصبح من الناجين من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل ان ممن قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أتالون للسح فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقصة ان الله يحب المقتصد وكيف يحكمونك وان دون التوراه فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولائك بالمؤمنين الله الله اكمل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 غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين إنا أنزلنا الثورات فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا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 اهدوا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه كِتَابٌ وَمُهَيْمِنٌ عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً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 الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنوا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم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 يَسُورُهُمْ عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعْكُمْ حَبِقَةُ أَعْمَالِهِمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتيه الله بالعقوب فسو يفات الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين عزته على الكافرين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 الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون الله, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نفتعين اهدي الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المذوب عليهم ولا الظالمين فَهُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارُ رَأَوْلِيَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا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 قل هل أنبئكم بشر من ذلك نتوبة عند الله بل لعن الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت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 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلاَ يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الَّذِينَ هَادُوا اذْهَلَّهُمْ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَل لَّهُم مَّسْغَبَتَانِ يُنفِقُونَ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يَزِيدُ ٱلْمُكَثِّرُ مِنْهُمْ إِلَّآ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَٰنًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَا وَٱلْبَغْضَآ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين الله, الله أكبر الله أكبر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 وَرنَا عَنهُم سَئاتهم وَلا أَدَخَلْناهُم جََّاتٍ النَّعم وَلَوأََّهُ أَقامَام التَوْاتَ وَإِجلَ وَ بَاءُزِلَ إلَيْهِم مِ الرَّهِ ل أَكَلوا لأَكَلُوا, لأكلوا مِ فَوْتِهِم وَمِن تَ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 ان الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا اهل الكتاب لنستمع على شيء حتى تقيم التوراة والانجيل حتى التوراة والإنجيل وما انزل اليكم من ربكم قُلْ يَزِيدُكُمُ الْكَفْرُ مِنْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَخُفًّا فَلَا تَأْسَعَ عَلَى الْقَوْمِ كَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا الصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ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 ارِقًا كَذَّبُوا فَالَّذِي قُتِلُونَ وَحَسِبُوا أَن لَّن تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ الله اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوٌّ وَصَمٌّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 ترى كثيرا منهم يتولون الذين شفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن تخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء لكن كثيرا منهم فاسقون الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله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 إن هذا له في الصحف الاولى خر في ابراهيم وموسى الله الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله, أكبر الله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 ولا أنا عابد ما عبدتم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 رحمن <تصفيق> الرحيم سين قالما ولا معقي لما منع ولا مانع لما اعطى ولا هادي لمن اضلل ولا مضل لمن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 إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم الهمنا وهدنا اللهم الهمنا وهدنا واعدنا من شعور انفسنا اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه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 وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إلى يوم الدين mm -hmm.